هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته احمدك ربي على نعمة الايمان بك وشرف الاسلام لك واصلي واسلم